بصوت المنشد ناجي عبد الله. يا رم يا رم نظرة منك يا تبعث الإيمان. نفيا تمنح القرب فؤادا عاش في البعد شقيا ربي قد ضاق الدرو ربي قد ضاق الدروبي فاهدني دربا سويا واجعل الإيمان نهرا في دمي ما دمت حيا بلبل الإصباح يغني واسكب اللحن الندي يا ندي يا انني مثلك روح تنسج الوفقا كلما ما لي لي جئت محرابي الشجيا راجيا رحمة ربي خائفا مني علي ربي ربي إن العمر ولاه وتلاشى في يديا يديا والمناس رمادا موحشٍ في مقلتيه ربنا داك فؤادٌ يعشق النور السنيا السنيا فحبه ما قد تمنى ربي واجعله رضيا كلما ناجيت ربي كلما ناديت ربي تورق البشرى لدي ربي فرزقني لسانا ذاكرا وانظر إلي ربي فرزقني ثنا نذاكرا شده توسط وبسایت سنت دانلود